هل يسوغ السكوت وصرخات أهلنا في سوريا تزداد وجراحاتهم ومآسيهم تتشعب هل يسوغ السكوت ونحن نشاهد على الشاشات آلاف اللاجئين السوريين يهربون إلى تركيا خوفا من البطش والتنكيل حتى لا يحصل لهم ما حصل لأهل درعى وجسر الشغور وغيرها من المدن والقرى هربوا مشيا على الأقدام وحينا بالعربات والسيارات إذا طمأنوا أن الطريق آمن وتزداد المأساة حينما نعلم أن الشبيحة لهم بالمرصاد يمنعونهم حتى من الفرار بل يصطادونهم كما يصطادون العصافير والغزلان كيف يسوغ السكوت ونحن نرى الأطفال والنساء والطاعنين في السن في عيونهم الخوف والهلع مما شاهدوا وعانوا وسمعوا أي قلب, أي قلب حر غيور يحتمل مشاهد القتل والدم والإهانة بالأقدام والركل وآثار التعذيب والبطش أي نفس عزيزة أصمت وهي ترى الأسى والخوف والرعب على وجوه الهاربين واللاجئين وترى في عيونهم الذهول وخائفون خائفون هاربون لاجئون ولكن إلى متى لا يعلمون مآس إنسانية وأوضاع نفسية سيئة ارفع الرأس أبيا من جديد ونس في الأغلال نسفاً والقيود ارفع الرأس أبياً من جديد ونس في الأغلال نسفاً والقيود أنت للأمجاد صرف شامخ فانت أرض الشام إلى أرض العبيد أنت للأمجاد صرف شامخ انت ارض الشامل ارض العبيد ارفع الرأس ابيا ابيا من جديد ويزداد حزنك وآلمك يزداد حزنك وألمك وتشعر بالغبن والقهر عندما تتحرك تركيا وتتكلم مع صمت العرب قاطبه وكأن الأمر يجري في بلاد الوقواق أو وراء المحيطات لقد تحدث المئات من اللاجئين عن مقتل أفراد من أسرهم أو اختفائهم أو تواريهم كما تحدثوا عن حالات اغتيال وتعليم وإذلال على يد النظام البعثي النصيري كما أوضح الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين بالأمم المتحدة أن أغلب اللاجئين فقدوا عمليا كل ممتلكاتهم حتى إن البعض تحدثوا عن إطلاق النار على مواشيهم وعلى إحراق منازلهم وحقولهم وتدمير مصالحهم أو مصادرتها إلى آخر كلماته فهل بعد هذا كله فهل بعد هذا كله نصم الآذان أو نتجاهل الأحداث حتى الآن فهل يجوز السكوت أو يستساغ النمير الخطب خطب عظيم والأمر أمر خطير أيها المسلمون إن الشعوب العربية تهب فيها رياح التغيير يا رياحنا نصله في بي وارفعي عن الغمان نامت الآساد فينا والمآسي لا تنام يا إياح النصر هبدي وارفعي عنا الغمام نامت الآساد فينا والمآسي لا تنام قد يئسنا ذل يسري في دمانا والعظام وهللنا الجبار أدنى عزنا صوت السلام وعلى الملجب أدنى عزنا صوت السلام وإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون إن الله يملي للظالم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت, لم يفلت. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرج هم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، وأملي لهم، وأملي لهم، ومهما طال ليل الظلم فسينجلي حقائق لم تعد للتنظير بل نعيشها ونراها يقينا على الساحة العربية المتغيرات العربية هل هي ربيع قادم أم دوامة دامية ليس لها نهاية ثورات متنوعة ومتعددة هنا وهناك وفي كل الجهات الأنفس تزهق والدماء تسيل فثمن الحرية والكرامة غال ونفيس يا الله حشود بشرية حشود بشرية شعب كامل في سجن كبير مغلق من كل اتجاه كل جهة تنتظر دورها للقتل أو للاعتقال أو الإهانة فهم يذبحون ويهانون ويداسون بالأقدام فهم يذبحون ويهانون ويداسون بالأقدام منذ نحو أربعة أشهر أو تزيد وعلى مرأة من العالم كله وعلى مرأة من العالم كله من استطاعت عدسات الجوالات الفردية أن تسرقه وتسربه بشق الأنفس أكثر من ألف وثلاثمائة قتيل ونحو خمس عشرة ألف لاجئ وعشرات الآلاف من الجرحى والمساجين والمعتقلين شعب عربي عزيز يهان. شعب عربي عزيز يهان ويداس ويقتل دون أن يتحرك العرب أو حتى يستنكروا أو حتى ينددوا أو حتى يتفوهوا بكلمة ارفع الرأس وعودي للحياة لملمي كل الجراح الغائرات ارفع الرأس وعودي للحياة وامناح الأبناء أمناً دافئاً أنت أرض الخير لا أرض الطهار ارفع الرأس أبياً أدياً من جديد قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية